وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن مِنْ آتَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارُ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ لَكِنْ لِيَوْعِنَبٍ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارَ قِنَا لَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تَشْطِطَ السَّمَاءُ كَمَا فَعَلْتَ عَلَيْنَا كَشَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ فَقَبِيْلَنَا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه في قبيلن او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نَادِرٌ قِلٌّ كَحَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا وَمَا أَنَا عَلَى أَن نُّؤْمِنَ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا قالوا ابعث الله بشرا ورسولا قل لو كان في الارض مائتة يمشون مطمئنين لنا نزلنا عليهم من السماء ملك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بإباده خبيرا بصيرا